صم بكم عمي فهم لا يرجعون <تصفيق> فهم صم لا يسمعون الحق فهم صم لا يسمعون الحق سماع قبول بكم لا ينطقون به عمي عن ابصاره فلا يرجعون عن ضلالهم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين وأما مثلهم المائي فهو كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمه ورعد وبر نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد فجعلوا يصدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت والله محيط بالكافرين لا يعجزونه يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم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 وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم وجعل سد الآذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستجابه لهم ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة ففي المثل الناري لم يستفد مستوقدوها غير الظلام والإحراق وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبر وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسف اخي الكريم تأمل في هذين المثلين مائي وناري وفي هذا ملمح أنهم لم ينتفعوا من آيات الله القرآنية ولا من آياته الكونية والمسلم الذي يقرأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين عليه أن يأخذ من كل شيء في هذا الكون عبرة يعتبر بها لينجو من مخاطر الدنيا ومخاطر الآخرة فبالاعتبار طريق النجاح والصلاح والفلاح والسداد نعم يا أيها قبل هذا اسمح لي لما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة فقال يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا ايها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه لانه الذي خلقكم وخلق الامم السابقه لكم رجاء ان تجعلوا بينكم وبين عذابه وقايه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أقول هنا كلمة وخلق الأمم السابقة لكم كأن يعني العبارة تحتاج إلى إيضاح فربنا لم يخلق الأمم السابقة لنا إنما نعمة الله على الآباء هي نعمة الله على الأبناء ففي هذا إشارة وملمح على عظيم إنعام الله علينا إذ لولا أن الله خلق الآباء وأمدهم بالنعم لما كنا موجودين ونهو هذا في سورة الحاقة حينما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية فأنا وأنت لم نصعد في تلك السفينه ولكن لولا أن آباءنا صعدوا بها لما وجدنا على هذه الأرض فكان إنعام الله عليهم إن علينا كما في هذه الآية. نعم. الذي جعل لكم الأرض في والسماء بناء وانزل من السماء ما وانزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعدوا لله أن وانتم تعلمون فهو الذي جعل لكم الأرض بساطا ممهدا وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان وهو المنعم بإنزال المطر فأنبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا يستحق العباده غيره جل جلاله نعم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين وان كنتم ايها الناس في شك من القران المنزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنتحداكم أن تعارضوه بالاتيان بسورة واحدة مماثلة له ولو كانت أقصر سورة منه ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعونه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 التي كانوا يعبدونها من دون الله فأوقدت بالعابد والمعبد هذه النار قد أعدها الله وهياها للكافر من فوائد الآيات أن الله تعالى يخذل المنافقين في أشد أحوالهم من فوائد الآيات أن الله يخذل المنافقين في أشد أحوالهم حاجه وأكثرها شدة جزاء نفاقهم وإعراضهم عن الهدى من اعظم الأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة أنه تعالى هو الذي خلق لنا ما في الكون وجعله مسخرا لنا عجز الخلق عن الاتيان بمثل سورة من القرآن الكريم يدل على أنه تنزيل من حكيم عليم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد